يكون من أهل الإسلام وذلك العديد الذي كان يحكم النبي صلى الله عليه وسلم ولم نرد عاده عنده أهرب العمى فقال قل لا الله فنظر إلى أبيه فقال قاطع أجا قاسم فقالها فذه النبي صلى الله عليه وسلم اهتم صلى الله عليه وسلم وياسين الشيخ سلقينه عندما يده إلى أن الله مره ولم يزد في وجهه ولم يزد في ولا يزيد. لم يزد المعنى أنه لا يزد لكن الله قال لم يزد بصغة الله لأنه أراد بذلك حالة متوقعا ولم يزد وقراءه الفاتحه وياسين قال احمد ويقرؤون عند الميت اذا حضر ليخفف عنه بالقران وامر بقراءه الفاتحه واما ابن يسار مرفوعا اقراوا ياسين على موتاكم رواه ابو داود طبعا تبيني من الضباعة الناسية فإن الضباعة الواتحة فنرسل إلى هدونا ولكن كلها كانت أم الشساب وغاد حد الشساب كانت لها اهميه فالصباعة هو العزة فإن له قبل الضوء يعني العزة وإحضاء لذلك من أن تحضر عزة وعلى وإذا قلت ما سببه تفسير صحة فالجواب ما فيها من الاشاره من المسلم فإن لم يعلم شارة صاحب ياسين فالدولة الموناتة والقفقة لها قومهم هم يومي دخل الجنة وفيها عباركون الجنة ودخل عيني أهلها وفي ذلك مما يقول صحب المسلم وليثبتوا على ما هم عليه اذا سمعت قول الله تعالى في رد الجنه قال يا ليتك ويا نبينا مما اكرمني ربي وجاءني من المكرمين وكذلك ان اصحاب الجنه في اليوم في شغل فاكهونه وازواجهم وادلال على الارائك وابتكرهم الى اخره القوي قلبه ويقولوا أننا بها هذه الروحات على هذه الروحات وهو الصحورة التي رأتها ويبدأوا عند الاحتراط ولكن يقرأ هؤلاء سكهير ونعيضا بعد الموت وربما بعد الدهن وربما لا يقصلون على هذا اليقرأ ونعيضا أن يسوري بعد ما يبهج ويقولوا هذه الفاركة وعلى ياتي لا يكون المساء الا بعد حدود الروح نقول ان الحكمه ظاهره من قراءتها عند الاحتضار وسار يدل على انها من الاحتضار الحديث الذي تقدم وقال لاقنعن ولاسعنكم لا اله الا الله فهي التوقيع فهو تذكيره بشيء نسيء حتى يتكلم به فشمه الموتى فهكذا تثنيتهم يعني هذه الموتى نقم وأترأ على موتىكم يعني محتفى لكم الذين هم في حكم الموتى قريباً أو قريباً يتوضرون موتى الذين يترؤون على الميث بعد ما يموت ان ذرا اتهم له و عقد يتوعده الاجر و ان ذرا اذا كانه قد اغرى كل يد ان ذرا ترى اثار ذي الا و هي يقول ان هذا لأنه قرأ لعجرة إذا قد تحصل على أبيه الدنيا، فهذا ماذا يبقى له من معيثه إذ سنة قرأة في صورة أو آية أليس أنه أدفع الله حسنا حسنا إن ما أمتكى عن نفسه فهي لعنه وإن أفداها وطلبهم العلوانها لأبي المتوسع أو بأحلي أو بقريبين فنه ذلك يا سنة إن شاء الله أعجب الى ذلك منه لكن إنسان قرأ سورة بأجرح قرأ سورة المقرأة بأجرح إذا له إطرقها ونؤذر كذلان عشرة آمئة فهي له أجرى التخرون؟ لا له أجرى الأخرون فهي له إذا له أجرى أجرى أجرى أجرى ما لهم حصلت تحذرها هل تنالي هو أكره إهالة تلك النقول بالأتي أحدا تحذرها يا عزيزين إلى الميت ما قراءات شيء حتى لو قرأ شيخ بغير عزراع يعني مثلا في وصول يعني لو قرأ بغير عزراع يعني مثلا أراد تقويب القراءة لميت اليصل الثواب اوكي هو يا فهدالهه هناك ان هو هي اساسا لكن اول ما قعد ايكم وكان على يدها امه حلمتنا مثل هذا شيء يستوجب ان احنا نشيله إهداء القراء يقول منهم هم غيرهم يعلم أن يفعل هم الثلاث ويركى وحيرون يسبقون إليه ولكن إنهم رجحوا طيب طيب من الشتاب الروح وغيره قاسوا هم رضا إليه الأماطع لو وصلت لهم بالصدقات والأجلوط وصلت لهم ولوابط الراكمة ولكن اتخذوا وعالتهم بيدنا هذا لم يكن بسهور. لا ليك الشيخ الإمام الذي أخذ على إمام تاجر دنيوي ما يكون له أجر أخاوي إذا على يريد إلى القبلة على جنبه الأيمن لأن حديث قال وجهوني إلى القبلة فاستحبوا مالك وأهل المدينة والأوزاعي وأهل الشام فقال صلى الله عليه وسلم عن البيت الحرام قبلتكم أحياء وأموات الرواة أبو داود. فقولوا بسم الله وعلى وفاة رسول الله نص عليه. لما روى البيهقي وعن بكر بن عبد الله المزني ولفه وعلى ملة رسول الله. شكرا <تصفيق> لا يفضيه كذا في القبلة يحطها بهذا العلامة صالحة ليش يفضيه إلى القبلة على جنبه الايمن مع سعة المكان وإلا فعلى ظهره وإذا مات سنة أرميد وعينه <تصفيق> الله يتوجيه إلى القبلة فليانا الحديث من ريساله وحطرها في متنسانة لما ردد كبائر المنون. فذكر في كبائر الدنون استحلال الشعبة قال استحلال الشعبة إلا فيكم أحياء وأمراتهم. معنى كبائر كبائر احياء واحد. يقولون يخلون إليها ويستعملونها في, في, في الى الى صلاتهم وكذلك. يحنون إليها أو يتشوقون إلى التوجه إليها لأداء المناسبة بقي معنى كوله عمرة فلا يحظ منه إلا أنه عند النوت يوجه إلى كله. أما في القبط رجال على عجل هذه الأيمن ويوجه وجهه إلى كده وعند الاحتضار فلظاهر هذا الحديث حتى تأخرج عن روحه ووجهه إلى كله ذكر الله عن الحزينة أنها قال وضيحوني وإذن أعثر على ذلك الحضار وذكر الله هذا التوجيه عن أرجل من الصحابة أنه هو المحطبة أرضها بأي وعدها وإنكر ذلك سعيد بن مسيّد ، لما أضع توجيهه عند رفاته ، وإنكر وقال أورست متوجهاً إليها العليز قلبي وكأنه آخر قوله بعين ما توله ، فسنى عزه الله ، والحاصل أن أكثر العلم على أنه توجه إلى كله هذا إذا كان المكان فيه صح يمكن أن يوضع على جنبه وجه وغير وغير وغير فإذا لم يكنه المكان صح يعني مكان ضيق منه شمال وجنوبا وضع على ظهره وغلسه إلى المسرق بلاد عمر وغلق رأسه قليلا حتى يكون مواجهة وغير لتخرج تھا رجا رہا جو لا شيء قليل هذا میں بعد الموت یہ سمجھنا چاہیے بعد الموت چرکا إذا لم ہم نہ چرکا اچھا ہے صح ولذلك تشويها لهم لخلال ما إلى غمغة وقت الموت بإنها ما تلطى تلطى على المغنرتين من هذا الموت دائما وهي الحديث إِنَّذُوْهَ إِذَا قُبِغَ تَأْبِعَهَا الْمَصَرِ يعني شهر فأبتصاخصاً من غمر روحه عندما تخرج فإلى لن قشاق في الالف صح وهاذا الله عشان انا بتعنيه اكثر ايه تشوهنا لا لقدو بسم الله وعلى ربنا هو لا يقو عند عينيه وان يقول بسم الله وعلى ذات رسول الله يقول بسم الله نرغم هيدي لكل حال وان يقوله على رفاة رسول الله فالمرال التغريب لأن يكون تكون رفاة مطلبات النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام وعلى الحديثية وعلى الهطرة التي فطرنا الله الناس عليها غير مغيب ولا بأس بتقبيله والنظر إليه ولو بعد تكفينه لحديث عائشة وابن عباس أن أبا بكر قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته رواه البخاري والنسائي فقالت عائشة قبل النبي قبل النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن مضعون وهو ميت حتى رأيت الدموع تسيل على وجهه رواه أحمد والترمذي وصحفه لحديث عن التقليل السهلقة والنهبة والنهبة والنهبة فتوره قبل عثمان بن نرعون لمحبته له ورحمته به لأنه كان من أخي الصحابة الله، وكوه أبي بكر القبل النبي صلى الله عليه وسلم هو بسبب ما يقبله لهنه من المحبة ومن الشفقة عليه لما قبله قال بأبي أنت طبس حيا وميت لا ما سلي تكميل الميت لتكمل خديه أو خديه أو وجهه أو نهريشة إلا برحمة وشفقة. والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم صل وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى فصل. وغسل الميت فرض كفاية إجماع لقوله صلى الله عليه وسلم في الذي وقصطه ناقته فغسنوه بماء وسد وكفنوه في ذوبيه متفق عليه الله تحليل صلى الله عليه وسلم هذا هو أول الأحكام التي تتعلق لكم الميت وهو الغسل، ثم بعدها سقم الثاني وهو التخين، ثم سقم الثالث وهو الصلاة عليه، ثم الرابع وهو الدهن، أشهر الأحكام التي تتعلق بالميت أربعة، وفيها أحكام أخرى تقدم منها التلقين ونحوه المقدمات و. منها كيفية الحمل على الأعناق ونحوة ومنها الزيارة بعد الموت لكن الأهم منها الأشحاب أربعة وهي كلها من ظروف الكفاية الغسل والتكفين والصلاه عليه ودهله ومعنى كونها فرض كفايه انه يكفي ان يقوم بها واحد او عدد كافي وياثمون اذا لم يفعلوا لو علموا ان فلانا مات وهم يستطيعون تغسيله وتكفينه له الى اخره فلم يفعلوا بل تركوه حتى آكلته السباع او الطيور او أولحو ذلك فإنهم يأثمون يأثم من علم ذلك وذكر الدليل على أنه يغسل بقول النبي صلى الله عليه وسلم الذي وقصته ناقته في حجه الوداع أغسلوه أغسلوه بماء وسدر وكفر في ذوبيه والأمر ظاهره الوجوه ما لم يصرفه صالح فهذا يدل على الوجود فاغسلوه ومن الدنة ما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم غسله أصحابه وأنه عند تغسيله قالوا لا ندري هل مجرده كما مجرده كان ثم اتفقوا على يغسله في ثيابه فدل على انه كان معتادا عندهم تغسيل الاموات وعليه العدل من عهد النبوه الى زمننا هذا انهم يغسلون الموت وقد تقدم في الطهاره ان من موجبات الغسل الموت ان الموت يوجب الغسل ويعتبر حدثا كأن الإنسان أحدث حدثاً يسبب أنه يغسل وإذاً تغسيله يعتبر تطهيراً له عن حدث حصل به يغسل ولو كان هذه عهد بغسل، غسل لأنه اعتبر من الموت موجباً لو أنه اغتسد ونظف بدله أتم تنظيفه ثم خرج من مستحمه ومعت بعد خروجه بلحوة فلا يكفيه تغسيره بل لا بد أن يغسر أمره لا بد ان يغسله ان اغتساله في الحياه لا يكفي أن تغسله بعد الموت وما روي ان اغتسلت وتنظفت ثم لبست ثيابا جددا ثم اضطجعت وقالت اني قد اغتسلت فلا يقربني احد ثم ماتت وهي في الثياب ثم لفت فيها ودفنت ولم يغسل احدنا من يمسها احد هذه حكايه مشهوره ولكنها مكذوبه ووضعتها الظاهرة لسائر ما وضعوا لانه لا دلاله فيها لانها اجتهاد ان كانت ثابته والصحيح أن ظاطمة لما ماتت غسلها عليا رضي الله عنه وضعه أسماء بنت عميس التي كانت دوجة لأبي بكر ثم تزوجها هو بعد ذلك فهذا دليل على أنه لا يكشف اغتساب الميت قبل أن يموت بل لو ما أتى وهو نظيف البدن فلا بد من تجديد الغسل لأن اعتبرناه حدثاً فادها وشرط في الماء الطهورية والإباحة كباقي الأغسال وفي الغاسل الإسلام والعقل والتمييز لأنها شروط في كل عبادة فالهي شروط في الغسر لا بد هيهم والغسل لا مدهيه من شروط وهذا كان الماء غير الطهول لم, يج... لم يرتبع الحدث ولم يحصل القيام بالواجب فغسله بماء النجس لم يكفي الشرط الثاني الإباحة وغدها الغصب ونحوة إذا كان الماء مغصوبا أو مسروقا أو منتهبا من, من أهل الذين هم ملاكوا فغسل بها على الميت ويغتب الحدث ولم أنه نظيف كما أنها شرط هسا إلى الأرسال والضهر. أرسل شيء لو كان عليك جنابه الرسال بماء ما نجس فأنت نجس ولم يأت بهدفه أو ترسل بما إن أصوب لم يأت بهدفه ولكن ذلك لو توضأت بما نجس وما إن أصوب فكذلك ترسل إليه. هذه شروطاً نكر شروطاً الغاسل الإسلام والعقل والتنويق فلا بد الإشارة الضامعة نحو النية لكنها ليست خالصة بالغاسل بل نولع الحاضر كذا فإذا كان غاسل كافراً لن يرتدع الحديث ولا يجوز للمسلين للكافر أن يمسى المسلم لتغصيله ونحوه لأن نعتبر الكافر نجسا وإن كان طاهر البدد بقوله أننا نشركون نجس الشرط الثاني أن يكون عاقلا وذلك لحق من من المجموع ولأنه لا يرحمه ما يقال له ولا يفعل التغصيل عن اعتقاد مجنون فاقد العقل لكن لو لم يكن فاقد العقل من كلية بل معه إدراكم لعنى مما هو ناقص العقل كما يوجد كبير من الناس ناقصاً في العقل غبارة وترجيل فمهن هذا يصح ترسيله وإنه يحهم الأرشاد والكلام لا نحوه الشرط السائح التمييز وبدها الصغر فإذا كان صغير لا يحفظ ولا يميز ولا يعقل ما يقال له لأنني أبتأث عن حاجة لدي تورديه من التغسي لابد عرفت أن يكون مميزا. قد أردت أن التمييز حد سبع سنين هو الذي يُعمر بعد عبد الصلاة إذا بلغ سبع سنين عمر عبد عم الصلاة فكذلك لو تولى تغسير الميّة مميّز فوق السلع فإنه يصح إذا كان يفهم ويكشي في العمل المطلوب والأفضل غيقة عارف بأحكام الغسل يحتاط فيه ولقول ابن عمر لا يغسل موتاكم إلا المأمونون والأولى به وصيه العدل لأن أبا بكر الصديق أوصى أن تغسلهم راته أسماء بنت عميس فقدمت بذلك وأوصى انس أن يغسله محمد بن سيرين ففعل يكون غاسل ثقة مأمون لماذا لأنه يطلع على جسده الذي كان يخفيه قد يكون فيه شيء أو عيب فإذا كان مأمونا ستر عليه لا بد ان يكون ثقة ولا بد ان يكون مأمونا ولا بد ان يكون عالها بالاحكام فإذا كان غير ثقة فوصله يجي ويرتبع صدر لكن توليته على توليته لهذه الامانه خطا لأنه يقف على ما يقيه الميت في الشيء يقول رأيت فيه ورأيت فيه إذا طلعت على شيء في الميت فإن كان شيئا فإنك تسرع ولا تبرزه لأحد وإن كان حسنا فإنك تبرزه رأيت مثلا على جسده ضياءا ونورا أو رأيته بيوجه البشرى والضحك أو التبسم أو ذلك لما يكون على متى بشرى فإنك تحده بذلك لأنه مما ما يتمدح به ويبط به إذا كاننا الصالحين لكن لو كان رئينا بشوراً بالفسق ورأيت منه عند تغصيرك له أشياء مخيفة فهذا تحده بها لتمهيرك من أعماله السيئة حتى لا يفعلها غيره من يقع له ما يقع فتقول فتطول رأيته فأوجهه عبوساً او رايت جسده مغلما او مقبضا او لست من جسده حراره او نحو ذلك وان هذه من آثار المعاصي كان يشهد الزور او كان يأكل الحرام او كان يشرب الخمر او نحو ذلك او كان مبتدعا إذا إذا كان تحجن بذلك للتحليل منه أما إذا كان لاهره التسكت <سؤال> ومسلت وعاكدته سليمة ووضعت منه العيد في <فيزيق> جسدي <سؤال> أوله <سؤال> ذلك لأنه يستر عليه كان يكون معذبه يشد منه إذا كان اليوم يشهر بالمعاصر سيئة وعقدة سيئة قال <تصفيق> <إيه> مثلا <تصفيق> لا إذا كان من هذه آثار شيء محسوس في الدنيا فلا يخبرها أو يخبرها يعني على وجه الحقيقة يقول إنه فتأخبرها بها ولا حي وزارت فلان في السجن وهو حي وأراني مواني الله بالسيارة يا رب يا رب اذهب عني يا رب إشفائي رأيت آثار سياطه هذا السؤال أنه انتقد الطهارة بالماء أو عدم الطهارة بالماء المرسول والمسألة في يعني فيما أنت لا خلاف فيها إنما الخلاف للصلاة في الأرض المرسولة هل تجي أم لا تجي عند الحنانلة أنها لا تسح الثلاث في أرض المغصوب وأن الماء المغصوب فإنه من كل الغير وصاحبه لن يسمح لن يسمح بحيث فلا يحب قد ورد في الحديث لا يحب له معلم مسلم إلا عن طيب نفس منه فإذا ما طابت له نفسه فكيف تستعمله المراد هنا الماء المميوك الذي ملكه وحازه في إناءه قدحه وأنسكه فتأخذه منه قهرا بالقوة والغلبة ما كونه محتاجا إليه مضطرا إليه فإنه الثالث هذا يعتبر ظلم أنه إذا كان الماء رخيصا وكثيرا وليس فيه مشاحة فلا فأس يسأل كثير من المحتاجين إلى الوضوء إذا لن يجد ما عن قرب المساجد، واجد سيارات فيها فوالك فيها ماء نفئل لا مشاحة إذا توضعت ملتالك في هذه السيارة إن شاء الله لا باس لأن الماء متيسر في كل مكان ولا مشاحة فيه ولا أجل صاحبهم ولما انتلف ولما تحرق ولو علمت أنت أنه سيطلب من أن أعطيته إياهم عن أن يبذل جهدا قليلا أن يبذل جهدا قل والأولى به وصيه العدل يكون الأولى به وصيه العدل الأولى بال بال الوصي وذلك لأنهم اختاروا هذه الوصيه إلا لثقته فاذا قال وغسلني فلان بعيدا أو قريبا، قفداً على غيره حتى على أولاده أو أبيه أو اخوته لأنه وثق به إما اختاره لأمانته وإما اختاره لمعرفته فيقدم وصله ويرجل الآثام أن بعض الصحابة أوصل أوصى عبوبة لأن تغسلها أسمعه إلى أخو فإذل على أنهم عرفوا أن نصيدها حق, حق التقديم فعللو به فإذا لم يوصي فإن الأعذاب هي أقالب هم عاربون فيقدم أبوه لأنه أضعف به وأرفق ثم بعده جده ثم بنوه الأكبر فالأكبر ينستمر وإذا كان أحد أبنائه أوثر أو أعظم قدل ولا صغير إذا كان الإبن الأسغر تثقة مأمولا عالما وإبن الأكبر والأبناء الذين الشباب غير حطاء أو غير عارفين فإنه يقدم العارف بالأحكام ويقدم أسدقة المأمون وترتيبها لذا لم يكن هناك وصية وكبسراء في المعرفة ترتيبها على ترتيب الميرات أو على ترتيب التعصيد وفيقدم الأبو ثم الجد ثم الأبناء فالأقرب فالأقرب الإبن ثم بجو الأبن ثم الإخوة ثم بنيهم ثم ونعلك ترتيبهم بشكلهم ثم, ثم الأخلاب وإلى آخرهم وهكذا هذه الإبنة معلومون أن المرأة لا يغسلها إلا النساء فإذا أوسطاً تغسرها بلالة فستصدها لكياني هذا لأجل استكتها والأمان فإذا لم توصي فغسلتها قريبتها بالرحم كالام والجنه والبنت وجبت الامان وما اشبهها وهاشره القربى كالقربى واذا شرع في غسله ستر عورته وجوبا قال في المغني لا نعلم في ذلك خلافا لحديث عليه لا تبرز فخذك ولا تنظر الى فخذ حي ولا ميت رواه ابو داود ثم يلف على يده خرقه وينجيه بها لان النظر الى العوره حرام فلمسها التغسيل شيء يطحّرهم من النجاسة. كل حي، الحي إذا أراد يتوضّع طحّر نفسه من النجاسة. ومن أنجلاة النجاسة في نجاسة أثر البول وأثر الغاز. الميت قد يكون في نظمه خرج منه بول أو براز أو نحوه لا تنجس محله. من السبيل أحد السبيلين أو كلاهما فإذا كان كذلك فإنه ينجيه لكن لا ينظر إلى عورته بل يسترها <تصفيق> العورة التي هي من السرة إلى الركبه يجعل عليها خرقة فخرقة تستر عورته. ولا يجوز النظر إليها من هذا الحديث لا تبرز فاخذك ولا تنظر إلى فاخذ يخيم فخذ البيت لما نهى وانا ينظر إلى فخذ البيت ما كونه كجحتاجين الترسيل بل على أنه لا ينظر من طريق الأولى إلى فرجيه أو إلى ما قرب منهما لا يستر الجميع ويدخل يده تحت السترتين فينجيه ويعصر ما تحت السترة ثم <تصفيق> ذكر انه لا بد من غسل لا بد من غسل الفردين فيلف على يده الشرطه حتى لا يباشر الانس الهردي باليد بل ولا ما قرب من القبه اليه والاليتين يمنحوه لا يمسه بيده وقاسه على النظر قال كان لا يجوز النظر إلى العورة فبالطريق الأولى لا يجوز اللمس، وفيلف على يده خرقة وينجيه بها ويغسل ما تحت الخرقة التي هي سترة سترة التي نصدت إلى مطلة هذه لا يكشفها يدخل يده من تحتها منفوفا عليها خرقة ولا بها تجهده دي. أو ليها اللي هو الذي يوصل به أو يوصل بهني إنها تم تنظيفها لا يوصل بهما تحت السطح حتى ينامون. تسي. أنا فلان. لا ليها هاي تكشف لنا ويجب غسل ما به من نجاسة، لأن المقصود بغسله تطهيره، لأن المقصود بغسله تطهيره حسب الإمكان، ويحمو مس عورة من بلغ سبع سنين لما تقدم. هذا الربع الأول لغسل النجاسة. إذا كان عليه نجاسة غير غيره. في غير المخرجين فانه يغسلها لان ذلك باب بازاله النجاسه فإذا كان على بدنه على فخذه على بطنه اثر نجاسات ازالها وطهره منها لكن ان كان يتغرغر بذلك فانه يغسلها بحسب ما يستطيع كما لو كان جريحا لو غسل الجرح الذي يثب لمن لا تألم أو دخل الله في جوه أو له ذلك فإنه لا يحفظ إذن يغسله بحسب ما يحتقي وكذلك لو كان حريقا فإنه لو غسله وهو, ج... وهو حريق لتنزق تنزق جسده. لو كان على جسده إذا جاسة من أذار دم أو بور أو لحو ذلك فلو غسله وهو قد احترق جسده لتنزق لحمه يساقف الثاني غسل يعني دلك لحو وقت في أن الماء برف بدون دلك إلا لغره أو لنسحه أو لحو ذلك كذلك التي على بدنه غير دم أو اي نوع من النجاسه لو كان مثلا كثير قد اكتسر أحد أعضائه وجبر مثلا بشيء مجلس فإنه يزال لو لا حاجه إليه بعد الموت يزال تلك الجبائر هو نحوه أما مس العورة فقدم أنه لا يجوز يأسا على أنه عن النظر إليه متى يحرم مس عورة الميت إذا تم له سبع لأنه قبل السبع تهلل لا حرمت له ولا لون عليه لو كشف عرضه لكونه صغيرا فلا باس له غسل كذلك يعني لست عورته يعني النظر الى العاره التي درى سبع او نصفها لا حرج في ذلك واما ما, دام. ما فوق السبع فلا وسن الا يمس سائر جسده الا بخلقه لما روي ان عليا غسل النبي صلى الله عليه وسلم وَبِيَدِهِ خنقه يمسك بها ما تحت القميص ذكرها المروذي عن احمد كان هناك هذا الوادي وذكرني احمد وخواص وتوادر قال له انه تلقى هذا عن غلي عن غالي قال انذاك كله ان عن أحبه وسدل بهذا الأثر عن علي أنه لف على يده خركة عندما كان يغسل النبي صلى الله عليه وسلم فيسدله للغاسم ان لا يمس من جسدهم إلا بخركة يعد خركتين خركة خاصة بالجنة للجنة للجنة عوركة وخركة بمقية بدنه يلفها ثم يرسل بها صدره وظهره ومنكبيه وبطنه وعنقه ورأسه يديه ورجليه يرسلها بتلك خرقة خرقة خاصة للتنجيات وخرقة عامة للجميع حتى لا يمس شيئا من جسده لكن لو مسه بيده ذلائه ولسه بالخلقة فيه ايضا فائده هو أن الخلقة قد تكون ابلغ فيه في تنظيف البدن اذا كان على البدن مسخ او عرق او لحم ذلك او الغسل بخطه او بليله او لحم ذلك يكون ادعى الى التنظيف وللرجل ان يغسل زوجته وامته لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشه لو مت قبلي لغسلتك وكفنتك رواه ابن ماجة وغسل علي فاطمة رضي الله عنهما ولم ينكره منكر فكان إجماعا قاله بالكافي وبنتا دون سبع قاله القاضي وابو الخطاب وكرهه سعيد والزهري لما تغسل رجل الرجل فدلي له ما سمعنا قولا وفعل فالقوله ما روي أنه عليه الصلاه والسلام قال العائشة لو باتقاب لما غسرتك وكفننتك ما أنه لأنه زوجه يدل على أنه يجوز للرجل أن يغسل زوجته ويفق بها امته التي هي حلال له وذلك لأن الزوجين كل منه ما يرى من زوجه يرى منه بدنه يحل للزوج في الخيات أيام وراء إلى بدن زوجته كله ولو إلى الفرجين يحل للمرأة أن ترى من بدن زوجها كل شيء ولو أغضته في الخيات فكذلك بعد الموت مدام أنه يستمتع منها من حياته وينضغ جسدها ويمس الاشاء من جسدها وهي كذلك وهي كذلك بلاد الموت هذا من حيث التعليم أما من حيث الدليل هما سمعنا من أنه عليه السلام قال لعائسة هذه المقالة ومن أن ذاقبتها غسلها علي رضي الله عنه لتوليها زوجته و وكذلك غيرها أيضا الفاصل أنه يجوز لغجل أن يغسل زوجته وأن يتولى لا سواء لها سواء أوسطه توصي أو التوصي وإذا أوسط غيره فالمقدم وصيها كما تغذر وكذلك بنتا دون شبع وإن كان, يعني كان ما قد كرها و بعض السلف قالوا بانها التي دون شبع ليس لها عورتها لا حكم لها هي دائما قاده تتكشف أمام محارمها وأمام رجالها و عزائمها و يبدو منها عورتاها و عورتها لا حكم لها لكم صغيره صغيرة، لكن عايشة بعد الموت يغسلها، ولو لو مثلا ناس عرضها لازم يفرغها فيها، لكن الذين كرهوا ذلك قالوا لأنها ولو كانت يعني ولو كانت صغيرة فا الشهوة لها مثلا قد يحضر مثلاً أو لأن النظر إليها قد يثير وشاهوته لغيرها أو ما اشبه ذلك وهذه ذلك لورة راحية الحصة أن, إن كانت مثلاً صغيرة دون... التي يسل الرضا عنه ذلك غير عنه لا كراهة ذلك فإن كانت قد تجاوزت الخمس أوله ذلك فالأولاء لا يتولها إلا بس. وللمراتي غسل زوجها وسيدها, وسيدها وسيدها وابن دون سبع حكاه ابن المنذر إجماعاً حديث أبي بكر السابق فقالت عائشة لو استقبلنا من أم لنا مسّت برنا ما غسل رسول الله غسّنا غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساء رواه أحمد وابو داود ولما مات إبراهيم بن النبي صلى الله عليه وسلم غسله النساء رؤيا عن عائشة هذا الأثر إنها قالت فاستقبلت الأمر مستدق ما غسل صلى الله عليه وسلم أنها مساحة فهذا دليل على أن المرأة لها أن تغسل زوجها لأنها في الحياة تتمر وتطنع وتمسع جميع جسده حلالا كذلك بالنسبة إلى الأمة الأمة التي هي مملكته ويستمتع منها من خياتي يجوز لها أن أن يجوز لها أن تغسلها لأسل على الزوجة كذلك دليل ذلك الفعل بعض الصحابة فأسمعوا غسلت أبا بكر لأن كونها امراه لأنها زوجته. و رئيسة تقول هذه المقالة الحاصل عن ذلك لا بأس به إنساء الله وأن تغسيل الذكر الذي دون سبع المرأة تولينا تغسيله ولا بأس بذلك لأنه لا عرض له ولأنه سن الحضانة ولأن إنساء غالبا هم اللاتي يتولينا في الحياة تنظيفه وتغسير إزالة ما به من وسخ ومن نجاسة وتنجيته بحالة الحياة كذلك بعد الموت ولا حكم لعورته إذا كان صغيرا ومن رياض الأثر أن إبراهيم بن النبي صلى الله عليه وسلم غسلهم بسحفة والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> قال رحمه الله تعالى وحكم غسل الميت بما يجب ويسن بغسل الجنابة لقوله صلى الله عليه وسلم للنساء التي غسلن ابنته وابدعن بما يأمنها ومواضع الوضوء منها رواه الجماعة لكن لا يدخل الماء في فمه وأنفه في قول الأكثر بل يأخذ خرقة مدلولة فيمسح بها أسنان أو من ليقوم مقام المضمضه والاستشاق لحديث إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والصلاة على والحمد هذا الفصل يتعلق بتغصيل النجف وقد أقنعت الأمة عن وجوبه وأنه من حروض الكفاية ومستند على الإجناع والأحاديث فمنها قوله صلى الله عليه وسلم في المحرم الذي وقصته ما قتعه بماء وشده وظاهر الامر الهدوء ومنها الحديث الذي سمعناه وهو قوله صلى الله عليه وسلم من نسئل النساء التي غسلن ابنته فاغسلناها ثلاثا أو خمسا أو سمعا أو أكثر من ذلك إن ضأيتم ذلك بماء وسدر واجعلنا في الغاسلة الأخيرة كافورا لكن هذا الحديث اجتمن على مأمورات منها ما هو للتخيير وهو العدد خيث وخيرهم ولم يذلمهم بعدد فقال إن ضأيتم ذلك ومنها ما هو للسنة كقوله بماء وسدر وكقوله واجعلنا في الأخيرة كافورة فإن هذا بالاستحبار لأن قصد إن هو تطهير الميت سواء طحر بماء وسدر أو بماء وصامون واضح ذلك مما يقوم مقام الصدر يعني ينظف فاصبح ترسير الميت فرضا على الكفايه اذا قام به من يكفي سقط الاثم عن الكل وان تركوه كلا اثموا كله ولاثم كل من علم وهو عارف يتاكد علينا معرفة الكيفية ولا تقل انا لا يحتاج إلي المغسلون الكثير ألا نستقل بمسؤول بل عليك أن تتعلم الكيفية فربما تحتاج إلى ذلك تحتاج إلى هذه الكيفية لتعمل بها ويحتاج إليك وذلك لأن كثيراً كثير من الناس يتهاولون بها ولا يتعلمونها عواماً وحواس فإنوت الميت في أحد القرى ولا أحد يحصل التعصيل يذهبون إلى من يسألونه ماذا نقول وماذا نفعل وكثيرا ما يتصلون بنا هاتفيا عندما يحدث فنقول لهم لماذا لم تتعلموا المقابل حتى تكونوا على اهبه إذا احتجوا الى توليكم لذلك وكثيرا ما يحصل التغسيل ولكن لا على الوجه المطلوب بل مع نوع من الخلل وبكل حالا فان العلماء رحمهم الله تولوا ايضاح ذلك في المؤلفات وتلقوه عن مشاعرهم كافرا عن كافر اما عن طريق العمل والمشاهده والفعل وإما عن طريق التلقيم والتعليم يعني قال هكذا ففعل هكذا كذا وفعل كذا كما في كتب الحديث الفقه فإنهم ذكروا كيفية التغصيب واستنبطوا لهذه الكيفية من الأدلة فإن في هذه ومن اعطيته تغسيل زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم شيء من الكيديه فيقول ارسلها وارسلوه ظاهر في ان المراد تعميمه, تعميمه بالغسل وان يعم جسده كله فثمن ان ياتي ان هذه الكلمه إذا كان ذلك كافيا أن يغمر بالماء وأن يغسل، لكن كلمة غسله واغسله وغسله لا تنطبق إلا على الغسل الذي هو إمرار اليد على المغسول هذا حقيقة الغسل إمرار اليد على المغسول إذا من هذا أنه لا بد من تغسيله وأن الغسل هذا حقيقه يغلو لنا قد يجوز غير ذلك او اخف من ذلك ويقول لو وضع تحت الميزان وصب عليه الماء حتى غمره لحصل المقصود. ومثله لهذه الازمنه اذا وضع تحت البش مثلا او الأجرام التي تصب وصب عليه ماء بالدنيا يتولى تقليبه أحد أو يتولى ذلك فظاهر هذا أنه يكتفى بذلك لكن الأكثر على أنه لا بد من تغصيله تقليبه وذلك اعضائه بالماء وباليد أو بخرقه أو نحو ذلك وتقدمنا أن في الفصل قبله بشيء من ذلك وهو أنه نابد من عمل الاستمجا وأنه ينف على يده خلقة لينجيه بها، وأنه يستحب أن ينسي سائر بدنه إلا بخلقة يعيد خلقتين إخداهما لفرجين والأخضر بقية البدن وهذا أحده من إطلاق كلمة الغسل بعد ذلك نقول الغسل ورد فيه ايضا في شيء من الترتيب ورد قوله صلى الله عليه وسلم إجداءنا بميانه حق ومواضع الوضوء منها أفادنا هذا انه يلجا بما اضعفه فاذن اول شيء ان يوضع قبل ذلك كما تقدم يعمل له ازاله النجاسه وهو ان يغسل اثر النجاسة في الهرجين يعني يلجا وإذا كان على بدنه نجاسة ولو في غير محل المخرج إذا إنها تغسل بعد ذلك يبدأ بله لكن قوله ابدأنا بما يعملها ونوضعه إليها قد يوهمه قد يوهمه تناقلا أن كيف نبدأ بهذا قوله هل نبدأ بما وضعه أو بما يعمل أيهما فنرجع إلى كيفية الغسل في الحي ليس الحي عنده بالإستنجا ثم بالوضوء. هكذا ورد كما تقدم ثم بعد ذلك بالغسل ويقدم الميامد يعني شقه الأيمن قبل الأيسر يده لمنى قبل اليسر يرجله لمنى قبل اليسر أخذا من استحبال التيمن المطلق في قول, النبي في قول عائشه كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تدعوله وترجله وقهوله وفي شانه كله فاذا اخذنا من هذا ان ترسيل الميت كترسيل الحج يغمر جميع بدنه بالموت ويدلك وينظف ويعم وانه مقدم فيه الوضوء وتقدم فيه الميامل يستثنى من ذلك أنه لا يبرمر ولا ينشق لماذا؟ مخافة ان يدخل الماء في جوهه فيحرق النجاسة فيحصل لذلك مشقة لأنه ليس كالحي الذي يمسك الناعه تنهر من حذرك ثم يمجه أو إذا دخل الناع فيه جذعه ذلك بنفسه هو ليس له ليس كفه فإذا ادخل الناع فيه ثنه لم يؤمن أن يدخل في جوفه لذلك لا ينظر ولا ينشق لذلك يقوم مقامهما أن يضل المغسر إصبعه أو يلبس عليها خرقة ثم يضلها ثم يمسح بها أسنانه أسنانه وكذلك لثته التي هي ممة الأسنان داخل الأسنان وخارجها وكذلك ما في ذنه وكذلك يدخل إصبعه ولو الصغير في أنزه مبنولا وينظفه ليقوم هذا مقام المضمضة والاستشاق لأن القصد منهما تنظيف ما يمكن أن يكون ظاهرا والهم والأنفع عندنا في حكم الظاهر فالتغسيل يعم كل ما هو ظاهر فيفعل ما يستطيع وإن كان لذلك خلاف فإن الشاجعية ونحوهم يرون ان النضغه والاستنشاق غير واجبه ويقولون ان الوجه ما تحصل به المواجهه والفم داخل تغطيه الشفتان والانف ايضا داخل يغطيه المغفر المغفران داخلان فيغطيهما الانف لكن تقدم لنا تقدمت الادله الواضحه في ان النبي عليه الصلاه والسلام ما اخل بهما فدل على ان لهما حكم ضاحك فالحافظ ان كيفيه توصيل الميت مثل توصيل الميت الحي يعمم البدن كله الا المنظمه والاستنشاق وأنه يبدا فيه بتنظيفه من النجاسه ثم يوضع ثم يغسل ويبدأ ببيع منه ل... لأن هذا طهور وهل تأصيل المجل هل هو تعبد أو هو لأجل حدث به احتمال احتمال أنه تعبد وذلك أنه يغصر ولو كان مظيفا فترنا في الدرس الماضي أنه لو خرج أذن مستحمد وقد تنظف غاية التنظف ثم مات أو مات في مستحمد بعدما تنظف غاية فإن ذلك لا يكفيه عن إعادة الغسل فذل على أنه حدث شيء جديد يوجب الغسل. قد ذكروا في موجبات الغسل كما تقدم ان موجبات الغسل عندنا خمسه ون. التي منها الالزال والوقع ولو لم يحصل الزال والحيض والنفاس بالنسبه الى الرقعه والانتقال وان لم يحصل فهو الانتقال المني والموت فجعلوا الموت من موجبات وإسلام واسلام الكافر الى اخره الحاصل أنهم لما جعلوه موجبا دل على انه واجب ولكنهم قد يكونوا تعبدا وقد يكونوا لبعض لان الموت حدث فكما ان الجنابه حدث خروج المني من هذا الجسد يضعف البدن فيسبب أن الانسان المجنب يغتسل حتى يكسب البدن قوه روضه ما ذهب منه من ذلك المني فان الموتى حدث امر يحل بالبدن فيجب انه يغسل كله فاذا إن قلنا إن الغسل الميت تعبد أو أنه لمعنى من المعاني فإنا لا نختن في أنه حكم شرعي يندم الأمة تطبيقا ويكره الاقتصار في غسله على مرة إن لم يخرج منه شيء قال أحمد لا يعجبني أن أي يغسل أي واحدة ولقوله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته اغسلنها ثلاثة أو خمسة أو أكثر من ذلك إن بماء وسدن فإن خرج وجب إعادة الغسل إلى, إلى سبع فإن خرج بعدها حشية بقطن فإن لم يستمسك بطين حر ثم يغسل, ثم يغسل المحل قال أحمد لا يزاد على سبع خرج منه شيء أو لم يخرج ولكن يغسل النجاسه ويحشو مخرجها بالقطن ويوضع وجوبا ولا غسل لجنوب أحدث بعد غسله بعد غسله لتكون طهارته كاملة وإن خرج بعد تكفينه لم يعد الوضوء ولا الغسل لما فيه من القرض هذا الكلام فيه مسائل فمنها حكم الاقتصاله تغصيله على مرة انت تعلم أن غسل, غسل البدن مرة من الجنابة مجدي ولكن الأول هو أن الثلاث أن يغسل البدن من الجنابة ثلاثة ولو كان لذل نظيفا وكذلك في الوضوء أنت تعرف أن غسل الوجه مرة كاملة يكفي وكذلك غسل اليد مرة يكفي ولكن الغسلتان الثاني والثلاث هي النهاية في الغط فإذا الغسل تغسيل الميت الواحده مليه عن الكراهه والافضل ان لا يقصر في تغسيله عن ثلاث دليله هذا الحديث يغسلنها ثلاثه اول شيء بدا به قال ثلاثه يغسلنها ثلاثه او خمسا او اكثر من ذلك ان رايتن ذلك ثم هذا الغسل كما ذكرنا تكراره يكون بحسب الحاجة فإذا كان نظيرا فلا يذاب على الثلاث كافية كحالة الحياة فإن غسله لبدنه إذا كان نظيراً من الجنابة يكتفي بثلاث وكذلك الوضع يكفيه الثلاث فإذا كان عليه وسخ فإنه يغسل حتى يزول ولو زاد على السبب على الصحيح كالإنسان الوسخ بدله انت إذا كنت بعيد العهد بالاغتسال للنظافة وقد اتسخ بدلك قد طال عهدك بالاغتسال فقد لا يكفيك أن تغسل بدنك ثلاثا فتغسله اربعا او خمسا او ستا او اكثر من ذلك حتى يزول الوسخ فهكذا حاله الميت يغسل ما دام يحتاج الى تغسيله ينظف فيبل اولا بدنه زنا اي معدلك ثم يغسل بالصدر والماء او ما يقوم مقام السدر وهو الصابون الحديث أو الأشنام القديم أو نحو ذلك من الخطيه وما أشبه في فيبلغ بذنه بنا ثم يتبع ويدلق بهذا الصابون ونحوه إلى أن يصل إلى قدميه من غاسه إلى قدميه ثم بعد ذلك يلغفه يزلع هذا الصابون عنه فإذا رأى أن بدنه لم يغضب فعل مرة ثانية غسله مثلا بالصابون أو بالماء الحاق والأشمال ونحوه مرة ثانية من غاسه إلى واستعمل ويستعمل الصابون أو السدر ونحوه وقديما كان السدر الذي هو ورق السدر المعروف ينشف ثم بعدما يلبس يسحق يزعل في ماء ويخلق ثم يربو له رغوة ترتفع يقولون تلك الرغوه يغسل بها راسه شعر راسه ولحيته حتى لا تصل حتى السدري في داخل الشعر فيشق تنظيفها أما بقيه البدن فيدركه بهفانه السجن لكن الصابون يقوم مقامه وليس له هفانه لانه يذوب كله عاده فبعد ذلك يكرر الغسل مرتين ثلاثه اربع بحسب الحاجة ويسن ان يقطعه على وتر لأن النبي عليه السلام قال ثلاثا أو خمسة ولا ذكر الأربعة ولا ذكر السبت ثم قال أو أكثر من ذلك إن ذلك. لذلك قوله أكثر محتمل أنه يجب السبت والسمان ونحو ذلك لكن لما كان في الوضوء وفي الغسل الحي أنه يستعب أن يقتعه على وتق فكذلك في تنصير الميت إذا نغف بدنه اقتصر على ذلك فإن خرج منه بعد الثالهة وقد نضف نجاسة هذا الغسل قد تقول خروج النجاسة كوغائط مثلا منه كيف أوجب الغسل كيف أوجب إعادته بما من الحي إنما يجب له نقول لان تغسيل الميت عن حدث وهذا وفيه نوع أحداً فيعاد الغسل وهكذا إذا روية وأن الصحابة روية إيمان أحمد كل انه كلما خرج منه شيء بعد التغسيل يعيد الغسل حتى يصل إلى السبع فإذا غسل وهو سبعاً وخرج بعد السبع شيء في هذه الحال قد يشوق إنسان هذا في التغسيل فيقتصر على الوضوء ثم كيف يفعل بذلك الصاري؟ اذا كان يخرج منه غائط يسير ورايت يتوقف يقولون يخشى ذلك المحل بقتل يخشى الدبر بقطن حتى يستمسك عن الخروج فاذا لم يمسكه القتل بقوه عليه مثلا احيانا فحشي بطين حر يعني يمسك يعني طينا قويا يستمسك به المحل فالحاصل انه يحرص على ايقافه ثم يغسل المحل وينظف ويعاد الوضوء فقط هكذا الحكم في تكرار تغسيل الميت الى السبع عرفنا بذلك انه لا يزاد على السبع ولكن الا إذا لم يظهر بدنه فإنه يزاد فالما إذا كان تغصيله لأجل الخارج, الخارج لا يزاد على السوداء بل ما زاد عليها يقتصر على ال... يقتصر على ال... مع غسل للبحر لو قدر أنه خرج بعد التكفيق كف ثم بعدنا كف أدرك في أكلانه و... طوجت عليه خرجت منه نجاسه بهذه الحالة المشقة لا يعاد التكفير ولا يعاد غصر بل يترك على حاله شكرا الضغم للسلم الله ربنا فكرا في وذكرنا له ذكرها صاحب زاد مستقر غيره أن غاسل يمر في كل مرة يده على بطنه. يعني يعصر بطنه عصرا رفيقا حتى يخرج ما كان معدل ثم ذكر أيضا أنه في حاله تغسيله يرفع رأسه إلى قرب جلوسه يرفع رأسه حتى يناصر بطنه ليخرج ما كان مهيا للخروج كي لا يخرج بعد التكفين فيلوث الأفلام ويلوثه الغسلين ويشق عليهم تنظيفه وتنجيب أكرانه أو ما يشبه ذلك اذا كان هناك مظنة مظنة أن سوها يخرج أما إذا لم يكن هناك مظنة فلا حاجة إلى عصر بطنه ولا إلى إجلاسه وإضران اليد على بطنه ونحو ذلك بل يصله الغسل المعتاد أنا لا يشمحي محل مع درغة سنها من كي لا يخضج ليس متحكم أنه سيخضج فنردنا أنه ما هناك ما هناك أنارة على أنه سيخرج فلا يحشمح محله يعني يحشون عدها أن هذا من الممكن ان يكون هذا من الممكن ان يكون هذا من ان يكون هذا من الممكن ان يكون هذا من الممكن من الممكن ان يكون هذا من إذا كان أنفاره طويلة استهد أن تقلم وذلك لأن هذه انفصال الفقرة ومن ما يتعاهد في الحياة فشريعة تعاهد هذا الموت لكن بقية خصال الفقرة لا تستحب كنة الأرض وحرك العانة صحيح أنها لا تغ لا تغ وكذلك الختان لو مات وهو طين أو مات وهو لم يحتفنه كبيرا فلا يفعل به فقط إنما ذكر القص شارب يقل أفضه على كل حال هذا مما قال يعني يعني يفعل التجمع ولا يسمى لأنه ما هو استهلاك فقط جمع <تصفيق> صاحب هذا السؤال كانه يقول أو يفهم أن الموالات شرط أو رطل في الوضوء فهل هي رطل في الغسل من غسل الحياء وغسل الميت